وريجم ما تحذرون ولا ان سالتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل ابي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون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 كََّذينَ ياقَبللِكُمْ كَُوا أَشَددَّمكُمْ قُوَتَ وَأَكثَرَ أَمولَ وَأَولدَ فَسْتَمْ تَعوا فَسْتَم تَعوا بِخَلَاقِهم فَسْتَم تَعتُم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 والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاه ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويطيعون الله ورسوله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 وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ نُغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنَّ يَتُوبُوا يَكُنْ خَيْرًا لَهُمْ